تلُهُ يعَ الذبهُمُ اللهغُ ب أَذكُّ وَ يوقُ ذهم وَ ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا على ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم One well... أولئك حفظت أعمالهم وفي النار هم خالدون وَلَا تَعَاوَنَتْ ذَكَرَهُ عَلَى مَنْ خَسِيَ لِلَّهِ وَأَقَامَ أجل الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Mm-hmm. <laughs>